بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوء يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأم مَا فَلَا تَقْهَرُ وَأَنَّ السَّائِلَ فَنَاتًا وَأَنَّ مِنَ نِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ